بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خوای بخشندای مهربان سبح اسم رزبك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج الموضع فجعله غثاءا أحوال. باپاچی یادی پروردگاری هر بلندت بکا او وی حموشتی دروست كرد و ريكو پيچي كرد و او وي كنقشي چي شاو بو حموشتك انزا شهرزا كرد و او وي كلاوري در هيناو انزا ديكات به پوشي رشت اقراو سنقرا الله يعلم Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Quranat basarda dakhwini nawu harjiz birat naseta wa ma fi ko pikirdnu pakhsh kerdni am berhama pariz rawa ina bergit nawiya berhama سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَ الَّذِي يَصْلَ الْنَارَ الْكُبِرَى بيغمان اوه لخواب ترسيه پندیل وردگره و اوه زور خراپیش بي خويله دور اخاته دسيتنا و آگري ثم لا يموت فيها ولا يحيا لپاشا ندم ريت وەنە دەژی تێدا بە ئاسایی قدە ئەف لە حەمن تزەەکە ەوە دەکە ڕسممە ڕزبیی پەسەە بەڕاستی سەرفلاز بوو ئەوەی کە خۆی پاگراگر وەناوی پەروەردگاری خۆی و بل تأفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقا. بالكوى وجاني دنياه هالدب جيرا. كتي جاني دوا رج باش تلو پای در ترا. إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بجمان أمي كباس كلا لنا أمي پيش و مكان إبراهيم وموسى.